بسم الله الرحمن الرحيم سلام لمن صاغ المقامات هي في الطلقات وفي الخلجات مزروعة في الأرواح مرتوعة جميع مرتقب النقود مرتقب بين الأن والفقر والسياس والحديث والخيال والشعر والمعنى حسان حسان لقد وجدته اخيرا أفعالنا على الكتاب تستطيع كما وابتعد عن السفر وأدفت ماذا؟ جمال آخر وماذا للدين سأدفت أنت تمس الدر وليقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوا اقرأ آيات القدرة في صفحات الكون أحرق الحب صامتة على محياه وقصائد الغرام حائرة على رياح. أنا الذي نظر الأعلى ويقاعد ذلك وقصر طبور الأحد وقصر بالهوت آمان الخير فقامت المنزل مفيد من الإيمان والحب والهوى لها من هدى ومذهب ليس هذا يا فتمشي بخطوات وعلمت انه مع كل هذا مراقب الناس هناك وقد هذا المخلوق الخالق تعالى شكر الادم كل في كل شيء رسول وكل استاذ هذه الثقيله من الرمي وقد حملت القلم ورافقت الدعاء ما هي أحسن صفات المتقي هم الناس يتجولون ا عمل البشر ما ينتشر يما له اهل خير وشر صاقد الخير له نسير وظهر وذير وداخل الشرب باب ليال من لا تعرف صدق مضامينها في عناوينها من فمنه له تقدم مقامات القلم فاذا خلق الدكتور فانت ابن عبد الله ملك الجزء الرابع هذا ملك الله ملك من ملك ملك من ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ومن بغى البرية ووسع البرية من الغالة من الذي استوى لملك الاستوى ومن هو العظيم والمدعم الكريم ومن بغى البرية ووسع البرية من سبحان من له في كل شيء ايه ليس لملكه نهاية وليس لعظمته غاية اقرا ايات القدره في صفحات الكون وطالع معجزه الخلق في الحركة والسكون في السمك الساردة في النمل الدائم في هاله النور تنشر رداء السناء في الفضاء في النهار يتماوت في البحر الهائج في النحل يلحم الازهار في الدمع يترقرق في الماء يتدفق في الدواء السائمة في الطيور الحائمة في العود يشتد في الظل يمتد، في الجبال ترتدي عماء الثلوج، في القمر يهرول في البروج في الشمس تتبرج سافرة على العالم في النبت ما بين نائما وقائم في الأسرار تكنزها الضمائر. في الأخبار تختزنها السراء وكتاب الفضاء اقرأوا فيه صورا ما قرأتها في الكتاب صورا تدهش العقول حسنا يسخب السحرة في الصخور الصناعي في الصخور كأنها تنتظر خبرا من السماء وهي صامتة في الحجارة في يكسرها الإنسان بفأسه وهي ساكتة في الفجر يطلق من عباءته النور في الأذهال بالأفكار تمور في الماء ينهمر من السماء يدله بالحياة للأحيان يهيج احيانا ويهدر ويزحف ويدمر لا تحده الحدود. ولا ترده السجن عظمته سبحانه في خلق الإنسان وتركيبه في أحسن بيان حيث جعلت العينين سراجا من النور وانشا القلب بصيرة تدرك الأمور وخلق العقل يقود هذا الكائن ويوجهه وهو ساك في عالم النبات آلاف المذاق. ومئات الطعوم أخضر يهارك احمر وأصفر يضم أغضر في الأوراق تميس إلطن في الحشرات تهرب إلى الظل في أهل السراطين بين ولاية وعزل وأسر وقتل وهزيمة ونصر وسجن وقصر في الموت يخترم النفوس ويأخذ الرئيس والمرئوس ويهدم الأعمار ويعقل الأفكار ويدخل كل دار ويخل الديار في صنف من البشر يعيشون البطر له أموال كالجبال قصور تشاد كأنها لم تبان وحدائق غناء وبساتين فيحاء وفي صنف آخر فقير في دنياه حقير يبحث عن الرغير وينام على الرصيف ولقلبه من خوف الفقر رجيب في أهل العافية يمرحون وفي نعيمهم يسرحون وفي أهل البلاء وأصحاب الضنك والشقاء في مجاهل الفنوى أرض تمتد بلا بشر صحارى قاحلة ليس فيها شجر وعوالم موحشة ما يسكنها ولا ولحظة كل في فلك يسبح وكل في عالم يمرح شمس تجري كأنها تبحث عن مفقود، قبل أن تطلع وتسجد للمعبود في الأحيان وحبها للبقاء ومدافعتها للاعداء فهذا بمشربه يجول وهذا بمنقاره يصول منهم من يكين ومنهم من يسير ومنهم على رجلين ومنهم على يدين في التقاء الأحباب والفراق في الضمن والعناق في الركود والارتلاق في الطبيب يشفي بإذن الله من الداء فإذا أدركه الفناء بار فيه الدواء وعجز في علاجه الأطباء في المريض ييأس من العافية وتحار فيه الأدوية الظاهرة والخافية ثم تدركه من الله عناية الشاق في البراكين تثور بالدواء في الزلازل تهز فيها، في السم يصنع منه الدواء في الماء يكون سببا في الهواء يعصف فيدمر الاشياء في الريح تكون رخاء فتلقح الثمار وتسورق الامطار وتزدي السفن في البحار ثم تكون عاصفه الهوجاء فتقتل الأحياء وتنقل. في البشر ما بين عاقل وحسي، وطائش وخفيف، وتقيم متنسك وفاجر متهتك. في الأرواح كيف تختلف وتختلف في اختلاف الأصوات، وتعدد اللهجات، وتباين النغمات في الحر يشاد يذيب الحديد وفي البرد يحول الماء إلى جليد. في الأرض يعلوها من الغيث برد أخضر ويكسوها من القحط رداء أغضر في المعادن تذوب بالنار فتسيل كل أنهار في السماء تتلبد بالغيوم ولها وجود في الشمس فتسهت والقمر يغسف في كل ما ننكر ونعرف في كل مولود حين يوضع كيف يهسدي إلى السدي فيرضع في الحيوان إن عاش في جو وكذل كساه بالشعر وإن عاش في برد قارس غطاه بالوضع وإن عاش في الصحارى دثره بالصور ليقاوم الحتوم منبت في الصحراء شجرة جبنى تصبر لحرارة الرمضان ويزرع في البستان شجرة ذات رواء وأبصان ندية الأثناء مختلفة الطعور والألوان جعل الصيد في البيض ليحمي نفسه من التهديد يصلط الرياح على التحال فيقع التلاقب والإنجال إن شاء جعل الهواء علينا يحمل نسيما جميلا وإن شاء جعله ريحا عاصفه مدمرة خاصفا فسبحان من حكم الكون فطهر مع علو القدر ونفى الهدر له الملكوت والجبروت وهو حي لا يموت أحسن كل شيء خلق وتكفل بكل حي يوم رزقه أوجد الحب وفلح تسمى بأحسن الأسماء واتصف بأجمل الصفات والآلام عطاؤه أنفع عطاء جلعا الشركاء نصرا أوليان وكبة الأعداء سلطانه عم الأرض والسلام يعلم الغيوب ويقدر المكتوب ويمحو الذنوب ويستر العيوب وينقذ المكروب نعمه لا تعد ونقمه لا تصد وعظمته لا تحد وعطاياه لا ترد منصور من ولاه سعيد من دعاه موفق من رجاه مخذول من عصاه ومجهور من عاية من الذي استوى لملكه احتوى ومن هو العظيم والمدعم الكريم ومن برى البريه ووسع البريه من خلق الانسان علمه البيان من الذي استوى لملكه احتوى ومن هو العظيم والمدعم الكريم ومن برى البرية ووسع البرية من خلق الانسان علمه البيان من الذي استوى لملكه استوى ومن هو العظيم والمنعم الكريم ومن برى البرية ووسع البرية من خلق الإنسان علمه البيان وهو عظيم قدرة فقدر النقدرة يفعل ما يريد وبطشه شديد وهو المسمى بالصمد فقل هو الله أحد سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيراً ذاكياً فائقا شبا وفي دفتر الأمجاد لتدرك تكتب وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيد أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفهم أنفاسهم صحبون زار بابك لم تبرح جوارحه تروي احاديث ما اوليت من منى فالعين عن كره والنفس عن صله والقلب عن جابر والسمع عن حسن جاءني عطاء الله السمطا لي فبات عنك وكان احد المحدثين فقلنا ايها الامام عليك السلام الوقت حسيث فحدثنا عن علم الحديث فتأوه ثم قال مات حصاب فكادت تنسى الفاض وأهل الحديث هم الركب الأخيار أحباب المختار قوم تصدقوا بالأعمال على الآتار وقضوا الحياة في الأسار لجمع كلام صفوه الأبرار شد العمائن وتسلحوا بالصبر الزائر فلو رأيتهم وقد فتحوا الدفاتر وقربوا المحابر وكتبوا حدثنا مصدف أو رواه أحمد في المسند أو أخرجه البخاري لهانت عندك الدنيا بما فيها وركبت سفينة الحديث وقلت باسم الله ولا ولأقبلت على العلم والكتب وهجتها اللهم واللهم يفوح من فم المحدث المسك التبسي لان عليه في ماء نظر الله وجه امرا سمع مني مقاله انفاس المحدثين تنضح بالطيب لانها حملت اسم الحبيب بنفس ذلك المحدث اذا جلس على الكرسي وقد حف به الطلاب ثم قال حدثنا محمد بن شهاب عندها يرتحل قلبه ويكاد يطير لب شوقا لصاحب التركة بما جعل الله في كلامه من البركة فتصبح الدنيا رخيصة مرهوبة لا تساوي جناح بعوضه وتشتاق النفوس إلى الجنة لما غشيها من أنوار السنه يكون أجاجا لدونكم فإذا إليكم تلقى طيبكم فيطيون أما أخبار المحدثين في الأسفار وقطع القفار وامتطاء البحار وركوب الأخبار فقد حفلت بها الأسفار ولكنهم في سفرهم يقرؤون كتاب الكون فالمحدث يجد متعة في ارتحاله من ناد إلى ناد ومن جبل إلى واد. فهو يعب المنازل ويسرح طرفه في المنازل فيلمح عجائب البلدان ويتصفح غرائب الأوطان ويأنس بنغم الطير في كل مستان. تمر به الصور والمشاهد ويبيت في المساجد ويعب الماء النمير من كل غدير. له في كل بلدة أصالة وله في كل قرية أحبان. يفترش الغبراء ويلتحف السماء سلم في سفره من اذى الجيران وضوضاء الصبيان ينام على التراب في الخراب مركوبه رجلاه وخادمه يدا والبسمه لا تغادر محيما قيل للفلاسفه من سندكم قالوا ابن سينا عن سرجيس بن, بن ماهان عن أرس طاليس من اليونان وقيل لعلماء الكلام من سندكم قالوا محمد بن الجهم من خرسان عن الجهم بن صفوان وقيل للمحدثين من سندكم قالوا طاووس بن كيسان عن ابن عباس ترجمان القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان عن الرحمن كان المحدث إذا ودع بلاده وترك بلاده وحمل زاده يجد من راحة البال وطيب الحال ما يفوق فرحة أصحاب الأموال وما يربو على سرور من ملك الرجال إذا جمع بعضهم كلام الفلاتفة أهل الزيد والسفة جمع المحدثون كلاما الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى هو إلا رحيحا وإذا تفاخر أحدهم بجمع كلام علماء الكلام تفاخر المحدثون بحديث خير الأمام قال الشافعي إذا رأيت محدثا فكأني رأيت أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن نهجهم مسبب وعلمهم من الله مؤيد أنا لا أريد سندي من إيوان كسرى كسر أنشوان ولا من الرمان أريد سندي عن سفيان أو سليمان بن مهران أو سلمان عن رسول الإنس والجان تعلمني كلام الناس بلا دليل ولا تقصير وتقول هذا كلام جميل وعندي التنزيل قيل للحمار لماذا لا تذكر قال أكره الكذب وقيل للجمل لماذا لا ترقص قال لا أعرف الطار وتعلمني الفلسفة والمنطق وأنا ما عندي وقت للعب أريد أن أسمع في المجلس حدثنا سبعين مرة لتجتمل المسر الحديث النموي قاله من أتى بالقرآن من لجن الرحمن تقرأ السنباط أهل الفهون وتطالع كتب أرباب العلوم ثم تتلو حديث المعصوم فإذا ماء الوحي يترقرق في جنباته ورحيق العصمه يتدفق في قسماته فكان كل علم قرأته قبله نسي وانتهى لأنه لا يقاوم كلاما أتى من عند سدرة المنتهى هاجر المحدثون إلى الله لطلب كلام رسوله الأمين فوجدوا في أول الطريق ثواب نيه الصادقين ووجدوا في وسطه نظرة البهاء التي دعا بها سيد المرسلين ووجدوا في آخر الطريق جنة عرضها السماوات والأراضين اعدت للمتقين كل صاحب فن ينتسب إلى صاحب ذلك الفن إلا المحدثون فإنهم ينتسبون إلى من أتى بالسنة وأهدى لنا المثل وتنعمت بعلومه الفقر دخل مكثول القرى والبوان وطاف على النوال يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الهادي فصار ريحانة الشام وشيخ الإسلام ومشى أبو حاف من ألف فرسخ على الأقدام لطلب حديث سيد الأنام فاصبح بذلك أحد الآلام تهول خضانا للمحب فلو مشاه اليكم فؤادي كان أبرد للشوف المحدثون هم عسكر الرسالة وجنود البسالة ظهروا على البدع بكتائب حدثنا وسحقوا الملاحدة بجيوش أخبرنا لولا كتابة الحديث في الدفاتر وحمل المحدثين للمحابر لخطب البجال على المنابر كم من أنف ارغم بصحيح البخاري وكم من صدر لمخالف ضاق بفتح الباري الحديث كسفينه نوح فيها من كل زوجين اثنين رواية وجراية بداية ونهاية متون وأثاني تراجم ومعاجم فمن ركز السفينة نجا من غرق الظلالة وسلم من بحر الجهالة ووصل شاطئ الرسالة <ممم> انطلقت هذه السفينة من المدينة ربانها المصطفى صلى الله عليه وسلم والركاب الصحابة الأوفياء ونحن على مائدة المحدثين اضياء لكل طائفة راي والمحدثون محمد صلى الله عليه وسلم رئيسهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ليتني خسرت ذهبا مثل سهلان بمجلس واحد مع سفيان المحدثون بيوتهم المسالك وعصى استثيال التوكل وزادهم التقوى يريدون وجهه والمطلب جره هذه الطائفة دعها فإن معها سقاءها ووكاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فسلام على المحدثين ورحمة رب العالمين ورضوان عليهم في الخالدين وجمعنا بهم في الصالحين ان كان قد عز في الدنيا اللقاء فهي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا سلام لمن صاغ المقامات انها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا كين وفي دفتر الأمجاد ليتنري تكتبهم فمارها. المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق سبل فاللسان العجب سيف مصلَّى كم بسحر من حديث قد قتل المقامة النطق فاللسان سيف بسحر من خديت في ليس بأهون من اللحن في الأفعال فاللحن في الفعل يدل على الجهل وقلة العقل واللحن في الكلام يدل على أن صاحبه ليس له في النحو إذمان ونحن في زمن خط المرفوة ورفع الموضوع وأصبحت النكرة معرفة والموصوف بلا صفة والأفعال تجر فانظر لحال أهل التمييز كيف زل فيهم كل عزيز وعلم أن بعض النحن لا يصلحه سبوين ولا يقيمه نفطوين ومن لحن عند أولي الشأن أودى بنفسه أو كأن كان جعفر البرمكي عند الرشيد كالمأمور فلما رفع المجرور ترك رأسه في البلاط يدور والعرب لا تبدأ بساكل لأنها تحب التنقل في المساكل أما تراها فتحت بالسيوف الأقطار وحررت من سوء الحال الأمصار ولا سكت على متحرك لأنها تحب السافن المتنسس وتبغض المتغير المتحب النحو لا يعترف بالأنسان ولا يقيم وزما للأحسان لأن الوليد بن عبد الملك كان يلحن وهو من بني أمين وصيب عالم في النحو وهو من الثيار الأعجمية والبخاري كان في صحة الحديث لا يجارى وهو من بخار هنا لحن في النار ولحن في الصفات ولحن في الكلمات فلحن الذات التنكر للمعمل وغبش الرؤية للوجود ولحن الصفات هجر الأدم والتنابز بالألقاب ولحن الكلمات الجهل بالحركات والسكنات والفتحات والضمن يقول النفاق ضرب عمرو زيدا وما ذكروا لها وصف ولا قيدا فإن كان المقصود عمرو بن العاص فهو من الخواس وإن كان المقصود عمرو بن معدي كريم فهو المقدام ساعة الغضب وإن كان المقصود عمرو بن كنفون فسيفه في الأعداء مثنون أما زيد فإن كان ابن ثابت ففي الأنصار نابت وإن كان ابن الخطاب فقد قتل في سبيل الوهام وإن كان ابن حارثة فهو أسد في كل حال بلال يتكلم الحرشية وأبو لهب يتكلم القرشية ففهم بلال كلام ذي العزة والجلال ولم يفهم أبو لهب ما جاءت به الكتب لأن قلب بلال أحب العربي الأن قلب أبي لهب في الكفر مهي فالانتماء ليس للبسان ولا للبلدان وإنما للقرآن والإيمان والدليل البخاري محمد بن إسماعيل والرد على مذهب القومية الكريم بكتاب سيب ويل أعجمان لهما كتابان عظيمان عربيان. البخاري أجل كتب في الصحيح والكتاب لسيب ويه الذي بز كل فصيل يقول ابن مالك كلامنا لفظ فيد كالسقم اسم وفعل ثم حرف كلم وهذا يقصد به الأقوال وأنا أقول في الأفعال أفعالنا على الكتاب تستقم كما أمرت وابتعد عن التهم قال ترفع كان المبتد اسما والخبر تنصده ككان سيدا هما وأقول يرفع ربي من يصدق الخبر مثل أبي بكر الجليل وعمر ولما لحن الجيل في الجمع والمثنى ونسي سيرة المثنى فعنى وما بلغ ما تمنى ضرب المعتصم أحمد وتوعد وهدد ثم أجاب بحرف لأن أحمد ممنوع من الضر أما أحمد بن أبي دؤاد فصورف في سوق الذهب لأن الورع من قلبه قد يا أيها المسلمون اصرفوا إسرائيل ولو كانت ممنوعة ونصر لأن للضرورة أحكاما في اللغة والعلم ولا تخدعك الأسماء وتنسى الفعال فنصير الدين الطوسي صار عدو الدين المجوسي لأنه كثر رؤوس المسلمين بالسيوف الجازمة وعفتاه لاكو تلك الفتوى الآثمة انتصرنا فيما مضى وهذا ذهب وانقضى وفتح اجدادنا البلاد هو أين فتحنا يا احفاد أسلافنا مبتدا لكن أين الخبر ليتم الكلام المعتبر يقول المحار المصغر إلى المصغر قلت يصغره الله يا أعراء أما رأيتم ما تعل بمسيلمة الكذاب كيف صغره وحقره وبالتراب عطره أما مسلمة ابن عبد الملك فلم يكن مصورا فعاش مجاهدا مضفرا إذا رأيت الصفات تتقدم الأثناء فاعلم أن المعاني هباء فالمتأخرون يصفون البعض عند العرض فيقولون علامة عصره وفريد دهره وقدوه الانام وعلم الأعلام بينما كان السلف يقولون أبو بكر وعمر ولا يذكرون النعوت والسير لأن المعارف لا تعرف وكامل الاوصاف لا يوصف احذر ثلاث كلمات إذا وقعت بلا إضافات صحيحان كلمه انا فهي فخر الشياطين لما قال كبيرهم انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولكن قل انا العبد الضعيف اطلب عفوا النظيم وكلمه لي قال فرعون في القصر اليس لي ملك مصر فصار في الهلاك ايه لكل عصر ولكن قل لي الروح أرجو رحمة علام الغيوب وكلمة عندي قالها قارون فجعله بالخسف عبرة لكل القرور ولكن قل عندي تقصير يصلحه اللطيف الخبير وذكر عن سيبوي ذلك العالم الوجيب أنه أتي ليعرف اسم الجلاله فلما وقف أمام كلمة الله وتذكر كلامه وتأمل جلاله قال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف ومن جمع الصفات لا ينقصه التوصيل الله يا احسن الأسماء في خلدي ما Słuchajcie, Panie Przewodniczący, جاب لأحد الأولياء يا ليتني أدركت الرسول وكنت خادما بين يديه قال لعلك ترحم بهذا لأن المضاف ياخذ حكم المضاف إليه زاد اليهود نقطة فوقعوا في ورطة وسقطوا سقطة فقيل لهم قولوا حطة فقالوا حمطة للوصف سلة بالإسم فأبو بكر الصديق لما صدق في القول والاعتقاد عرف بهذا الوصف بين العباد وعمر عمر الدولة بالعدل وطرد الجهل وعثمان بن عفان عفى عن كل ثام وعلي بن أبي طالب علا في المناقب فسلم من المثال فكن بالتوشيد مرفوع الهامة وبالأخلاق منصوب القامة وليكن عليك من الصلاح علامه لتنجو يوم القيام سلام لمن صاغ المقامات انها بيان به الارواح تسلو وتقرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا في دفتر الأمجاد لتدرق تكتب تكتبون المقامة الطبيه كيف... كيف اشكو الى طبيبي يا والجدوى قد اصابني من الطبيب زاد في جرعه العلاج فصار سهوله في منازل التعبير يا ارحم عحبي حسان حسان لقد وجدته اخيرا وما هو في الكتاب كتاب ميسينة اسمع اسمع معي يقول ما أهلك البرية وقتل البهائم في البرية إلا ادخال الطعام على الطعام وترك المشي على الأقدام لقد صدق. وماذا بعد ثم قال عليكم بالنوم بعد الغداء والمشي بعد العشاء وترك الامتلاء والغذاء خير من الدواء وقد قال جامنوس أيضا يا أهل العقول لا يغتسل أحدكم وهو شبعان ولا يأكل إلا وهو جوعان ولا ينم وهو من الطعام ملان ولا يقطع الليل وهو سهران أجل وقال ايضا من اقتصد في الطعام وقلل من الكلام وهجر الاهتمام والاغتمام عاش في صحه وسلام اما سمعتم شاعركم ابن الرومي ليس عندنا شاعر مثله من قوم فان الداء اكثر ما تراه يركب من طعامك والشر ثم جاء صديقنا ابو عثمان الغازي فقلنا حدثنا عن أبي بكر الرازي قال حسبتكم تتحدثون عن الحب وإذا بكم تتحدثون عن الطب فقلنا دعنا من الشجون والعيون وحدثنا عن الصحون والبطون فضحك حتى بدت نواجده وقال ما الطب وجهابله ولكن أبا بكر طيب الذكر كان يدنينا ولا يقصينا وينصحنا والمصينا فيقول الحسد يذيب الاجسام والحقد لا ينفع معه طعام والبغضاء لا يهنأ معها منام والذكر يشرح الصدور ويجلب السرور ويسهل الامور ويدخل على النفس وإياكم واياكم والمسكر فانه داء اكبر وحرام منكر لقد حدثتنا عن طب الابدان ونعرف انك فيه من الاعيان فحدثنا عن طب القلوب فقد نسيناه من كثره الذنوب حسنا آه. يقول أما سمعت مذلو مبارك وهو في الأدب شارك حيث يقول رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل اثمارها ترك الزنوب حياتي وخير لنفسك أسيان رأيت الزنوب تميت القلوب وقد الذل إذ القلوب وخير لنفسك تدل ادمانها وترك الذنوب حياه قلوب وخير لنفسك عزيانها وماذا قال طبيب العيون انه ثقه مامون سمعناه ينشد وانت متى ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر رايت الذي إلى كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صادق فماذا قال طبيب الاذن قال دخلت عليه بلا اذن فسمعته ينشد لا تسمع الخلى ان كنت ذا رشد فالاذن نقال والقلب حفار وصن سمعيك عله وعرفة قد تدخل لغس في الميراني الفار وماذا قال طبيب القلب إنه يجيد الطير سمعته يمشي. يا من لجرحا كلما آلجت غمر القنوط جوارحي وحواسي ولو انه في فراء كنت ضمته لكنه في القلب لا فراء وطبيب الولادة إنه ظاهر الإجابة فاسمع ما يقول ولدتك أمك باكيا مستفرحا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وماذا عن طبيب الباطنية إنه طبيب نية فيقول أكل الحار يثير داءا دائما في البطن لا يدري به الجراح فكل الحنى فيزك ربك واسع إن الذي ترك به طبيب العظام يا له من الرجال العظام إذ يقول عظامك أنقذها ونحمك من جهنم فالأجساد تشوى وتفكره وإياك إياك الحرام فإنه تقطع أوصال به وتمزق. حسنا وطبيب الكبد إنه من أشهر أطباء البلد. فاستمع لي ولي كبد مقرحه من يبيع بها كبدا ليست بذات روحي اباها علي الناس لا يشتغلها ومن يشتغلها عينه بصحيح لم يبقى الا الطبيب النفسي سمعته ينشد حين يصبح وحين يمسي يا نفس هل من توبه مقبول ضاع الزمان وأنت في العسيان أوما ترينا الموتى أشهرتك كم راع يوم الروعي الإنسان لم تسألني عن أعظم طبيب يا حسان من؟ إنه محمد الحبيب صاحب الرأي المصيب لما طلبوا منه فقالوا أوصنا بوصية لينة غير عصية أنشد قائلا خذ ما أردت من العلاج فانه لا بد من موت يقطع ذنبه مات المداوى والمداوى والذي صنع وباعه ومن سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا ذاكيا فائقا شبا وفي دفتر الأمجاد نمز الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوك محفل الأيام في شوق إلى صوتك العالي عساهم يسمعون محفل الأيام في شوق إلى صوتك العالي عساهم يسمعون في ترى الناس بلا دعوة أيتام لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا صلاة ولا صياما ولا سلنا ولا أحكاما فالدعوة لرئة الأحياء هواء ولكبل الدنيا ماء ولذلك أرسل الله الأنبياء وخط في اللوح ما يشاء وقد حملت القنم والدوار ورافقت الدعاء وجبت مع إخوان البلاد وخالقت العباد فاخذت من الناس المواهب واستفدت من الزمان التجارب وميزت المشارب ونزلت تلك الخيام والمظارب فالدعية الناجح والواعب الصالح من جعل محمدا صلى الله عليه وسلم إماما فعرف هديه وكلامه والدعية من كان بالناس رفيقا وعاش معهم رقيقا فاجتنب العنف والتجريح والإسراف في المديح فلزم القول الميّن والخلق الهين فصار لقلوب الناس طبيبا ولأرواحهم حبيبا ولي في الدعوة انتقال والفحال والفضل لذي الجلال وكان في البداية من أبهى وهي من الشمس أبهر وأهلها أرق الناس قلوبا وأقلهم عموبا تغلب عليهم الاستجابة والذكاء والنجابة <تصفيق> صيد بها ليلا حفاظون الجارب من تلقى منهم تقل قيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري لا بها من تقل قيت ثم زرت مكة فعرفت من الحب يقينه وشكة فصرت لأهلها بالموده ضامنا وصار الأنس في قلبي كامنا وأمن فؤادي ومن دخلها كان آمن فلو أن الترى يقبل لقبله لكني لما رأيتها كبرت وهلل وحول البيت هروا كبرت عند ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق وعجبت من بلد مكارم اهلها فيها السحاب صخورها لا تولو ثم سرت الى الرياض وانا من الهم خالي الوفاق فلاحت لنا الأعلام النجديه والأحلام الورديه ووصلنا أرض التوحيد فوجدنا العلماء والكرماء لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوما بآبائهم أو مجدهم قعد محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منه ثم حملنا الشوق إلى طيبة وهي أمنيتنا في الحضور والغيبة وهي أرض الجلال والهيبه فيا قلب لا الومك في هواك لأن أحب الناس يرقد هناك أليس في هذه الروابي مشى محمد وتعب؟ بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن المصطاف والمتمردى كتبنا عليها بالدموع صحائفا هي الدار صارت للمحبين موجة ثم رحلنا إلى جد ولنا عنها مدة فلما وصلناها ذهب عنا كل عناء وشده وحملنا في القلوب مودة فلقينا فيها شبابا كالسحاب برؤيتهم تم الانس وطاب أخلاقهم أرق من النسيم وعشرتهم أجمل من الزر النظيف. هم القول إن قالوا أصاب وإن دعوا أجاهل وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن لأولهم في الجاهلية أول ثم جاءتنا برقية فسافرنا إلى الشرقية فقابلونا بالحفاوة والإكرام والحب والاحترام ووجدنا رقة الحضارة والبشاشة والنظاره فعجزنا عن الشكر وهام بنا إليه الذكر لله تلك الدار اي محله للجود والإفضال والتكريم هم كالشموس مهامة وجمال أخلاقهم في الحسن كالتسنين ثم قلت لصاحبي ما لك في الجدال خصيم تقول القيصون وأنا أقول قصيم فلما وصلنا تلك الديار وعنقنا الاخيار وجدنا أهل الديانه عفاف في طب، كأنهم زخن أشاد بمكارمهم الدخ للرياح إذا هبت أوادي حي القصيم وعانق كل من فيها واكتب على أرضهم بالحب ملحمة أرض الديانة قاصيها ودا ثم دخلنا حائف والقلب إليها مائل، فلقينا أبناء المكارم وعانقنا أحفاد حاتم فرجح حبهم في الميزان وحدثناهم في جامع بردان ثم القيت قصيدة نادي الصائد لا عيب فيهم سوى أن ينقل بهم يسلو عن الأهل بل كل الأحباء في حائل قد برى الإكرام منذ عبوهم في المعاري حاتم الطرق ولما هبطنا الباحث وجدنا الأنس والراحة وعانق القلب أفراحة فغمد حسام الإسلام غارة وزهرة المكارم زهران سيرتهم أطيب سير لأنهم أبناء أبي هريرة في الباحة الغراء كان ما أحسن المقيا بلا ميعان وقد هبطنا في هامة فلا ملل ولا سألت فوجدت الاجواد خلفي وأمانا تفيض وجوههم مما عرفوا من الحق وتشرق طلعتهم مما حملوا من الصدق إني جعلت ودادهم بفؤادي لا تعذلن محبتي لكهان لما أتيت إليهم أحمدتهم ضيعت قبل لقائهم ايامي ولما أتينا جاذان والجو قزان ووجدنا الحلقات الشرعية والجهود الدعوية ولمسنا العزم والهمم ووجدنا الجود والكرم جازان إني من هواك لشاك أشجيثي وأنا الذي اهواك يا جارة الوادي ضربت وعادني ما يشبه الاحلام من ذكرى وأهم ما يدعى إليه التوحيد فإنه حق الله على العبيد وهو رأس المال وعلى الداعية أن يعمل بما يقول ليضع الله له القبر وليكن للداعية نوافل وأورا وإصلاح لنفسه وجهاد وليراقب الواحد القهار والزهد في هذه الدار وليتقيد بما الله شرع وليحذر البدى وليجود العبارة ويحسن الإشارة وليوقر الكبير ويرحم الصغير، ويعطف على الفقير وليأتي المنابر بعلم وثال وأسلوب جدا وليتذكر حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم وليحمد الله ويشكر حيث جعله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم أن معلم الخير وناصح الغير يستغفر له الحوت والطي لم فطوبى لمن كان للرسول خليفه وما أجلها من وظيفة فهليئا له الاجر ورفعة الذكر وجلال القدر وسبحان من اختفى من عباده دعاة إلى الجنه اعلاما للسنة له عليهم أجل نعمه واعظم منها ويا في شوق الى صوتك العالعه يسمعونه نحمل في شوق سلام لمن صاد المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب ستبقى عبيراً ذاكياً فائقا شداً وفي دفتر الأمجاد لتهرك تكتبه شاعر الدنيا وشاعر المنزل مقامه المتنفس ابا الطيب ابا الطيب احمد ابن الحسين ماذا تريد اه اه الى اين اقصد سيف الدوله في حلب فعنده سوق عامرة بالألم يا أبا الصير أشعرك كالصير ولي إليك حال حسنا هات ما عندك بغير لجاجة من أنا <تصفيق> أنا الذي نظر الاعمى إلى أدب وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفي والسيف والرمح والقرطاس والقلم الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به طمم القيل والليل والبيداء تعالكني والسيف والرمح والقرطاس والقلم أما ترى الصفاء ينالون الأرماء <تصفيق> وإذا أتت كما ذمتي من ناقسة فهي الشهادة لي بأن الكامل اما ترى المجد يتعب لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قد تال أرى السلف يتأثرون عند سماع القرآن ونحن لا نتأثر لا تعبني المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في احشائه فما لي أرى المنافق يبكي احيانا <تصفيق> إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وما لنا نرى واحدا من الناس يعادل أمة في الفضل وإن تفوق الآلام وأنت، منه فإن المسك بعض دني الغزال. وأسمع لاعداء الإسلام شبهات يثيرونها عن الإسلام ولله سر في علاك وانما كلام الورى ضر من الهذيان بلينا بمثقفين لهم القاب بلا حقيقة أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحن في من شحمه ورمو. أظن أنه لا بد من مجاملة بعض الناس في هذه الحياة ايه ومن أكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته يمد كان للعلماء قدر عند الناس واليوم جهل قدره اتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم حسنا وما رايك بالزمان ربما تحسن الصني على ياليه ولكن تكذر الإساءة والموت أيها الموت الموت ات والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الاحمق ومن هو في رأيك أفضل الرأي أم الشجاب الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني وكيف حالك الآن؟ وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد ما رأيك بالناس؟ إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا واجمال ماذا تقول في المجاهدين على الثغور؟ والقاعدين في الطيب والبخور ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشبور وما رأيك في أهل العش تفنى نفوسهم شوقا ودمعهم في إثر كل قبيح وجهه أسن وماذا تقول في مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا تغلغل فكر المرء في طرفاً من مجده غرقت فيه خواطره قد يسيء الي بعض الناس ولكني أستفيد من إساءته رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال وما أحسن ما خلف الإنسان بعد موته كفل الثناء له برد حياته لما انطوا فكأنه منشور ومن احق الناس بالمجد فحقهم بالمجد من ضرب الطلاق وبالامر من هانت عليه الشدائد بعضهم يضع من شأن علماء الاسلام <تصفيق> من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه وهل يهرب من الموت نعد المشرفيه والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ما هي أحسن صفات المتق ربه؟ عليك منك إذا أخليت مرتقب لم تأتي في السر ما لم تأتي إعلان ما سر إسراع المؤمن إلى الجهاد وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل عندنا شريف فهل نضيف إليها تجارب الآخرين خذ ما خذ ما رأيت ودع شيئا سماس به في طلعة البدر ما يغنيك عن زعل فلمن يكتب النصر إذن لمن هول الدنيا على النفس ساعة وللبيض فيها ملك ما في أما تخشى أن يشوه الإسلام من قبل بنيه وكيف تعلك الدنيا بشيئا وأنت لعلة الدنيا طبيعا بين اظهرنا علماء ونرى الناس لا يستفيدون منهم وليس الذي يتبع الوبل رائدا كمن جاءه في داره رائد الوبل فكيف نعامل الناس وكن على حذر للناس تستره ولا يغرك منهم ثغر مبتسم غاب الوفاء فما تلقاه في عده واعوز الصف في إخبار والقسم فهل من كلمة أخيرة يا أبا الطيب يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم نريد كلمة الوداع. رحلت فكم باك بأجفان شاد علي وكم باك بأجفان ضيغم. أما على فراقنا فلا تبكر ايه قد كنت أشفق من دمعي على بصري فاليوم كل عزيزا بعدكم كلها. سلام لمن صاغ المقامات إنها تسلو وتطرب ستبقى عبيرا تاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد جادري تدري تكتبها الدرور فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله املئني باللطف النساء رفقا بالقوارير فانهن كالعصافير لكل روض ريحان وريحان الدنيا النسوان هن الجنس اللطيف والنوع الغريب يلدنا العظماء ويربينا العلماء المراه عقل ولطف و سبابها سراب وغضبها عتاب لو جعلت لها الكنوز مهرا وقمت على رأسها بالخدمة ذهرا ثم رأت منك ذنبا قليلا قالت ما رأيت منك جميل الكنطار من دونها دينار والدينار منها قنطار هي في الدنيا المتاع والحسن والابداع وهي للرجل وذات وفي الحياة إينا هي الأم الحنون صاحبة الشدون خير مرها وبتن لبنها أصدق طعاما وحضنها أكرم مقاما وحشاها مهبط الإنسان في عينها أسرار في رضاعها معاني الجود وفي ظنها الوده المحلول. قبلاتها لطفلها صلوات القلوب، وبر طفلها لها مرضات الرب شبعها الا يجوع وليده غيب المرأة من الحياة وعد السرور واختفاؤها في مهرجان الحياة قتل بالحبور وإني لأستغشي وما بي لعل خيالا منك يلقى خياليا وأخرج من بين البيوت لعلني لدي عنك النفس بالسر خاليا هي بيت الحسب والنسب وجامعه المثل والأدب ذهب بلا امرأة لها وجوهرة بلا امرأة خشب تقرأ في نظراتها لغة القلوب بالمرأة يعرف الهجر والمصال والبراءة والاتهام والغرام والهيام تقتل بالنظرات وتخطب بالعبرات كلامها السحر الحلال ولفظها العسل السيال بسمتها ألذ من العنب والتوت وهي أسحر من هاروت وماروت وأفضل النسوان الحصان الرزال الفاظها أوزان وعقلها ميزان إذا تحجبت فشمس في غمام وهي رواية تترجمها الأرواح وهي مسك تذروه الرناع في شفتيها ألف قصة وفي أعماقها سبعون غصة ليلى جعلت نهار المجنون بيلا وصيرت عزة دموع كثير سيل، أحرف الحب صامتة على محياها وقصائد الغرام حائرة على رياها حسن الشمس من حسنها ينهار والليل من شعرها يغار من النساء خديجة رمز الأدب لها قصر في الجنة من قصر ومن النساء عائشة بنت الصديق المطهره الطاهرة صاحبة العلم والتحقيق ومن النساء فاطمة البتول سيدة نساء العالمين المقبولة عند رب العالمين ولا أن النساء لا فضلت النساء على الرجال لا فضلت النساء على الرجال وما تدريد اسم الشمس على ولا تذكر فقر من هلال المرأة صحيفة بيضاء يكتب فيها الرجل ما يشاء من حب وعتاب وهي روضه خضراء فيها من كل زوج بهيج امضى سيوفهن الحب يصرعن به ذل ويقارع الجنود فتغلبه ذات الحدود وترى الرجل يزهج في الحطام ويصوم عن الشراب والطعام ثم يصرعه الهيام وترى الشجاع يطرح الكمان ويهزم الرماء وإذا قصده مهى المرأة ولو أنها في الخصام غير مبين فدمعها افصح شيء عند المحبين سر قوتها أنها وعي ولغز بأسها أنها بطيفة يا ضبية البال ترعى في خمائن ليحنق اليوم أن القلب قلدا الماء عندك مذذوب لشاربه وليس يرويك إلا دمعي الباب يريد الغرب من المرأة أن تتبرج وبالفتنة تتبرج ويريد الإسلام منها العفاف والستر والتقوى والطهر لتكون آية في الحسن والقبول والأسر ويجدها الإسلام أن تكون أمينة حصيلة سنتمينة الأمل من عينيها يشتق والضمأ في دمعها يغاق والسحر بهائها يستق بكاؤها صرخة احتجاج، وصمتها علامة الرضا بالزواج كان آدم في الجنة بلا أنيس ولا جليس فطالت وحشته وصعبت عليه غربته فخلق الله له حواء، فتم بينهما الصفاء والوفاء وحسن اللقاء إذا اختفت المرأة من الحياة اختفت منها القبلات والبسمات والنظرات والعبرات وإذا غابت المرأة من الوجود غاب منه الإخصاب والإنجاب والكلمات العذار والعيش المستطاب وفي الحديث تزود الودود الولود والسر في ذلك أن تكثر الكفور وتزداد الجنود ويكافر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الوفود قدمت المرأة للعالم الخلفاء الراشدين والأبطال المجاهدين وعباقرة الدنيا والدين يوم تخلع المرأة الحجاب. وتضع الجلباب فقد عصت حقن الإسلام وقل على العفات السلام كيف يسكن بيت بلا أبواب ويحل قصر بلا حجاب ويشرب ماء ولغت فيه الكناب فمن حق الدرة أن تصال ومن واجب السمرة أن تحفظ في الأكلام وكذلك المرأة بيتها أحسن المكان فاجعل بينهن وبين الشر لهبا واملأ عليهن منافذ الفتنة حرسا شديدا وشهبا فأنعم بحرز الستر والسنانة وأكرم بعفاف العفاف والحصانه وان رزقت الله بنات فإنهن من أعرم الحسنات حجاب من النار وحرز من غضب الجبار فاحتسب النفقة فإنها صدقة وتعاهدهن بالبر والصلة فإن رحمتهن بالجنة موصلة وكفاك من الرسول المشرح رزق ببنات أرضى والمرأة هي بطلة الأمومة ومنجبة الأمة المرحومة وتعليمها الدين من أشرف اتصال الموحدين لأنها تصبح لكتاب الله تالية ذات أخلاق عاليه وأما إعلام الكفر الذي أعالى المرأة على المكر فقد جعل المرأة سلعة للدعاية والإعلام وخطيبة في البرلمان وتقاتل الجنود الجرارة وتطارد الكتائب في الغابة يستدر بهن عطف الجبابرة وتبرم بهن الخطط الماكرة ويكفيك في ظلالهم وسوء أعمالهم أن الهدهد وهو طائر مرتهن أنكر على بلقيس حكم اليمن وامرأة خلقها الله لمهم كيف يزج بها في أمور مذلهم وما كرم النتاء مثل صاحب الشريعة التمحاء فقد بين بقوله خيركم خيركم لأهله ويا معشر الأمم هل عندكم حديث الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم فقد كان في بيته أفضل الأزواج دائم السرور والابتهاج، يملأ البيت أنسا ومزاج طيب الشدى عديم الأذى لطيف المعشر جميل المظهر طيب المخبر لا يعاتب ولا يضر يؤثر الصفحة على العتاء والحلم على السدى ومن حبه للبنات وعطفه على الضعيفات يحمل أمامة وهو في الامامه فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وكان يقوم لفاطمة الزهراء والدرة الغراء ويجلسها مكانا ويطأ لها أركانة وكان يجلس للنساء من ايامه فيفيض عليهم من بره وإكرامه فيخبر من تطيع بعلها وتحسن فعلها بأن الجنة مأواه والفردوس مثواها يقف مع المرأة الشاكي ويتفجع للأنثى الماكية فلو كانت الرحمة في هيكل اللي كانت في مثاله ولو كان الرفق في صورة اللي كان في سرباله تأتيه المرأة المصابه في خوف وذهول فما هو إلا أن ترى إشراق جبينه ويسر دين ولطفه المتناهي وخلقه الباهي حتى تعود امراه عامره الفؤاد حسنة الفأل واعتقاد صلى الله عليه وسلم ولا تذكر مطر سلام لمن صاد المقالات تسلو وتطرب ستبقى عبيرا تاكيا فائقا شبا وفي دفتر الأمجاد لدهر تكتبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون شغلنا بالبنين وبالحطام ولم نسرع الى دار السلام المقامة الوعظية قادا استمعا أننا قد خلقنا للنوادي مع قلنا لأحد العلماء النبلاء الأولياء عظنا موعظ للقلوب موقع فإن قلوبنا بالذنوب مريضة وأجنحتنا بالخطايا مهيضة فنحن قد أدمنا الذنوب وعصينا علام الغيوب حتى قست منا القلوب فقالوا وحرق الباب وا كرباه يا رباه يا ابن ادم تذنب ولست بنادم الانبياء يبكون والصالحون يشكون تتابع المعاصي وتستهين بمن ياخذ بالنواصي ويحك كيف تلعب بالنار وتستهين بالجبار يغذيك ويعشيك ويقعدك ويمشيك ثم تنهض على عسيان أمره مع علو قدره وعظيم قهره ويلك هذا الملك كسر ظهور الأكاثرة وقصر بالموت آمال القياصرة وأرغم بالجبروت أنوف الجبابرة والروح الأمين وجل مسكين من القوي المتين ومحمد يتهجد ويتعبد وهو الذي دعا كل موحد ومع هذا يتوعد ويهدد من ان يركن لكل كافر وملح اين عقلك يا مغرور هل نسيت يوم العبور وساعه الهموم كل طائر من خوفه يخر سرير ابو بكر انتفض من خوفه كالعصفور وصار صدره بالنشيج يقول وسقط الفاروق من الخشية على حتى حمل على أكتاف الرجال، وبقي ريس من منظر القبر يبكي يومين، وهذا علي بن أبي طالب دموعه من التذكر سواسيا، وكان عمر بن عبد العزيز يرتعد ولصدره أجيب. ويقول يا قوم اذكروا صباح ذلك اليوم ويلك والله لو أن القرآن نزل على صخر لتفجر وتقراه وأنت لا انسان تفكر في المنصب والجاه كأن الليالي لا تطويل تدفن الآباء والأجداد وأنت ما زلك في إصرار وعناد سبحان الله تغتر بالشباب وتنسى يوم يهال عليك التراب تصر على الذنوب ولا تعي وتجاهر العصيان منك وتدعي ولا تبكي كانك خالد وأراك بين مودع لا تغفل عن ذكره ولا تنس شكره، ولا تأمن مكره مساكن من عصاه قاع طرقه أرسل عليهم الريح الصرفة إذا غضب دمر المنازل على أهلها وسوى جبالها بسهلها شاب رأسك وما خف بأسك وما زال في المعاصي فأسك مالك لا تزجرك العباد ولا تتذكر الأموات ويحك خف ربك وراجع قلبك واذكر ذنبك موسى خر من الخوف مبشيا عليه مخلوقا ويوشع صار قلبه من الوجل مشقوقا كيف تصبح وتمسي والرسل كل يقول نفسي نفسي أعجبتك الدور يا مغرور ونسيت القبور ويوم النشور والذي نفسي بيده ما تساوي الدنيا فكيلة ولا تعادل في القبر فزع أول ليلة يوم تطرح فيه وليس لك حيلة فراجع أعمالك وذن أقوالك كأنك ما سمعت بطور ويوم صار من طول سينية تخض له الجبابر وهي تبكي ويحصي فيه ربي ما نسينا عراث المحن فيه سيالة أولي كأن ما طعلنا أو كثير أبدا يا ميت القلب الصحابة من الخوف مرضى وطلحه ينادي اللهم خذ من دمي حتى ترد وأنت لا تحضر صلاة الفجر ولا تطمع بالأجل تهاب الوضوء إذا برد الماء وحمضلة غسل قسيلا في السماء تعسي حي على الفلاح ومصعب قدم صدره لله ما تهتز في كذرة. والموت ينادك في كل يوم ألفا. الإمام المامون عمي من البكاء فما أن ولا اشتكى فقالوا ما فعلت عيناك الجميلة ثاني فقال احتسرتهما عند الديان اذهبهما بكاء الاسحار وخوف الواحد القفار والله ان فينا عله ننام الليل كله كاننا لسنا من اهل المله الملك حمل البوق لينفق والملائكة تكتب عليك وتنفق وانت بالذنوب منقش الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يسالون ويذكرون ربهم ولا يفترون ولم يعملوا سيئا ونحن اهل النسيان والتمرد والمكران ومع هذا ترانا لاعبين وفي طريق اللهو سائرين ولكاس العطله شاربين يقول احد السلف يامرون إن كنت تظن أن الله لا يراك وانت تفعل هذه الأفعال فأنت شاهدك فما, فما غرك وأنهارك وإن كنت تعلم أنه يبصر أفعالك ويحصي أعمالك ثم تتجرأ على محارمك وتستهين بمعارمك فقد سلب شغلنا بالبنين وبالحطام ولم نسرع إلى دار السلام. شغلنا بالبني وبالحطام ولم نسرع السلام مع الطعام كأننا قد خلقنا للنوادي وإكثار الشراب مع الطعام فيا صاحب العين التي لا تدمع والنفس التي لا تشبع إلى متى تؤجل التوبة أمالك للأوبة العمر قصير والشيب نذير والدار جنة أو سعيد نراك تضحك كأنك في أمان من الملك الزيان ما لك لا تحزن هل عبرت الصراط حتى تأمن أما زرت المقابر أما هالك تلك المناظر أما رأيت القوم صرعا والدود في عيونهم يرعى عن الحديث سكت وعن السلام صمت ذهب الحسن والجمال والجاه والمال وبقية الأعمال فماذا أعددت عندما توقف يا من هجر المصحف الذي لا يحضر صلاة الصبح لا يطمع في الرجل وليس بيننا وبينه صلح تريد نصر الإسلام وأنت لا تحافظ على تكبيره الاحرار مع الإمام والسلك الصالح أعطوا الإسلام الاموال والدين فأصبحت هاماتهم في السماء وأنت أنت ماذا أعطي وماذا لدينك أهدي عشت بين لا عل ولي وما دري بأنك إلى الخسار حول متى يستفق من عقله في غشاوة ومطلبه في هذه الارض دارك لقد خلف البازي حمامة وأصبح بعد الليل في دارها قلبك من الذنوب مجروح ولا تكفي ولا تنور كأنك جسد بلا روح ما أثر فيك الوعد، وما فهمت البحث الغراب قتل أخار ثم ندم وواراه ودفنه وبكاه وانت قتلت نفسك بالكبر والرياء، وما منعك الحياة كأنك لست من الأحيان ألف الباري لك الصحيح وجمع لك كل حديث منه ثم هجرت صحيحا، ولم تقبل النصيحة أعرضت عن أصح المؤلفات وأقبلت على الصفف والمجلة قف الله وحفظ الزمانة سريع التقضي مخلف الحسرات نهارك يامر سقو وغفله وليلك يمضي في رؤى وسبات اسال الله بالاثم الاعظم والوصف الاكرم ان يهدي قلبي وقلبك وان يغفر ذنبي وذنبك وان ينير بالوحي دربي ودر. وعد الله بالتميز من افياء سلام لمن صاغ المقامات انها بيان به الارواح احبائنا الكرام انتهى الجزء الرابع تابعوا معنا الجزء الخامس والاخير من مقام, مقام كل من الدهر